119. ويقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم, تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 119. وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي, إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون